نركل مع داود وانا اشكر فضل الله لأن رحم ودي جبثنا يشوف شائيني اشكري يب فن صالح مرسي غيث من أعلى سماء والصالح شب شائني اشكروا الهي الاليه فانه صالح طويل الانه له المجد والعظم زبتنا شب شائني قدوس قدوس قواد واحد لا رب سواه اشكروا رب الارباب يسوع طالين نرى له المجد في صنع العجائب وحدو جبت ميسور صور علو السماوات والسسها بكلمه خال والنجوم فيها سائرات جبت عصائي جبل الارض بالحكمه وبسط افوق وجه المياه وملاها بالخلقاجب ايسوس رتب كوكبين عظمين ينيرا في جو سنه ثم قام رساري يا رب نسو سان لشاد سنال ايات في نسرب زرع على وضربهم بسعد ضرب يا رب نسو سان آب کرهم داربهم بزرگ ماله و خال شعبم وسط هم شد شکل بحر و فلک و وجاز اسرائيل واحده وجب فنايل سطحانه نبع الماء من الصخره وروى شعبه وشعطاه في البريه القفره اوصلهم كنعا وقتل شيحا وثناء ويعوج مالك باشا أعترضهم مراسا لسراء العبد وفتاة وذكرنا في طواضع ناجبه <تصفيق> خلصنا من أعداء المحكم لكم لحي لي أعزاء اعترفوني إلهي السماء <تصفيق> وجدن كل الكرام والسجد لأثر قدمي، اشكروا فضل بدم زيد، سبحانه يعترفون لسما المسيح وشكروا فضل ربنا. وزدوه بالتسبيح جب. خلصنا من ابنس فرعون العقل خزاها وعجزنا بحر التقديس جبه ادخلنا بحر الايمان وعتقنا من رق الطغيان ووصلنا ارجل ميعاد ابيسونس عق المسيح بحر الجحيم ورمى الشيطان جواه وخرجنا بسر عظيم وذاي <تصفيق> صارين وسادنا ما سعد لنا حل ودعانا احباب <تصفيق> سلوى اعطن جسده غيزه واعطن البيع الحلوه ذبحنا ثوب شرائينه انبع الماء مثل صخره دم مشربناه واروى فصنا القفراج يجذى سوق سائني اوصلنا ارجل من عدوان الجديد اخذنا وهو ملكوت السماوات ما يسوق